Tidak beristirahat, fadai alauhan, fadai alauhan, waghtarib. Saya pergi, jadi fadai, firma والعود في ارضي نوع من الحطب فانت غرب هذا عز ما اطلبه وانت ذاك عزاك الذهبى